وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين قل يا ايها الذين ادعو ان زعمتم انكم ان فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت يديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتبوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا أُوتِيَ تَجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَطُبُّ إِلَيْهَا وَتَرَكُوا كَقَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله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 وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العذو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يوفكون وإذا كيل لهم استغفر لكم رسول الله له ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم ان ندعوهم لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان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 يقولون لا إرجعنا إلى المدينة لا يخرج أن لعز منها لذل وللله عزة ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا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 ذلك بأنه كانت تاتيهم رسل بالبينات فقالوا أبشر يهتوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا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 يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه, نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري, تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا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 فتنه والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله لا تستطيع ثم وسمع وأطيع خيرا لأنفسكم ومن يقشع عن نفسه هم المفلحون ان تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَذَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَضَّلَمَ نَفْسَهِ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُمَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْنٍ مِّنْكُمْ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 قَدْ جَعَلَ الله لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا يَئِسَنَّ من المحيض من إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ أَجَلُهُنَّ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 فَإِنْ بَاعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْسِكُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاشَرْتُمْ فَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فلينفق مِمَّا لا اللَّهُ الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن من ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرئ اخسرى اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الباب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 ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري, تجري من تحتها النار خالدين فيها ابدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم يتنزل الأمر بينهم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 الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تَتُوبَى إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَوَتْ قُلُوبُكُمَا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 مُسْلِمَات مُسْلِمَات مُؤْمِنَات قَانِتَات فَائِذَات عَابِدَات عَابِدَات سَائِحَات فَيِبَات وَأَبْكَارَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اقْمَعُ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهِمْ أَمْلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا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 أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القائلين صدق الله العظيم.